معروف أن صلاة العيدين صلاة جامعة فهل لها من آذان وإقامة لم يشرع لصلاة العيدين آذان ولا إقامة وإنما كان ينادى بمثل الصلاة جامعة والله أعلم